مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حين فعتوا عن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ من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 فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أَوْ مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعادون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا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 تكذبون أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن إن المتقين في جنات ونعيم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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم, بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء نمرئ بما كسب رهيهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لقوم فيها ولا تأثين ويقوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤون مَكْنُون وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم, فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أَمْ هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ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 علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى وهو بالأفوق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمن الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ أنشأكم من الارض وإذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ان لا تزر وازره أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُوْلَىٰ مِنْ نُقْفَةٍ إِذَا تُنَامُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَانِ وَأَنَّهُ اهلك عادل الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشاه فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى أزفت الازفه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم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 تغني النذو فتولّ عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جادون تشج إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرين وَدُقُدِّرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِنِ وَدُسُّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِّرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَلَقَدْ يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فَهَلْ من مدكر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 أُولَئِكَ يَذْكُرُونَ عَلَيْنَا مِنْ دَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ ونبئهم أَنَّ الْمَاءَ قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسمن القران للذكر فهل من مذكير كذبت قوم لوق بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر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 إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر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 ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار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 أي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ليكما تكذبان يسالهما من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء اي ربيكما تكذبان سنفرض لكم ايها الثقلان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ألا إربك ما تكذبان في يوم يسأل عن ذبه ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان، يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلام؟ ربك تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن.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 متكئين على فرش بقائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس وَلَا ولا جان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 فيهما عينا من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء منذرة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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين لا أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح من وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء. فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين سله من الاولين وسله من الاخرين فاصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وظل يحوم لا باردين ولا كريمين إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابه وعظاما أإنا لمدعون أو آباءنا الأولون الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين.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 ولقد علمتم النشأة, النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أألتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 أَذِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعين وأما اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم فنذل من حميم وتسليه جحيم فلذل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لهم ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل وهو عالم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا جعلتُم مستقلتين في فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِذْ على مُؤْمِنِينَ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 وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقتم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من صوم ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا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 اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينا وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفر نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله وغفرة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 الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصور، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله طغي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قَفَّيْنَا على آثارهم رسولنا وطفينا بعيسى بن وآتيناه موسى الإنجيل, وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورهبانية لا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا دتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله, وآمنوا برسوله يؤتكم كف من رحمته ويجعل لكم, ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر